الغير يسمع اسم يا ساعه اني غاشي ورجيتك زل واتلنا ونريدك ساعه يا شا iraq sab tesha tes qid wa sm wa bahalesme et chei ajra gharich ma wa gharich wa gharich ma haj mehdi وين ريتك صح راح انت وقيت وجمع وابحى لجمع كل شي عثر خيرك اخبار белвар анф бай инка саرج ва лилла мия сахала сахжик май suad qubt mesh nech far qar toleli ya sheh hamu va chey nazrak mamnola bash bel hedu fati لا قطينه والظواض جلعات ودينا وبسمه مشن جفا خربطنا واللي يا شحاف وحي زين ناظره شعري هي فانجي من الباري رحمة ايوا الله انجي من الباري رحمة تنجيني من النار الامة علينا حبت الصباح بامة وبيت فضل بذكر ما فيه. ممنون خادم خادم خادم خادم غارش ما فيه. ممنون. انتي من الباري رحمة تنجين من النار الامة عليا نحبك طاحدمه علي انا حبك اطبحدمه وفيش شيء حب طال الميل تاخره ما ما غيرش ما عدله غيري لا نتشفع يلي ما حدا ذات شجاوح حكنا بالسمك لا نتشفع يلي ما حدا ذات شجاوح اجي الكوثر لا راغبين كثير هاي غاويك ما مجنون ممنون دخل هاي غاويك ما حاج اهدي اخوان حاجنا باسم مش لانه فخر يلي ما حدا رعت جاع سَوَنِتْ فَخَر يَسْلِيمًا قَدْ جَاءَتْ جَوَّارْ انْجِئِ فِي الْقُرْآنِ الْكَوْثَر انْجِئِ فِي الْقُرْآنِ انْتِ بِالْقُرآنِ انْجِئِ فِي وَيْلٌ لِقَوْلِكَ غَرِقْ ذِكْرُ مَعَ غَرِقْ أَحَجَّنَ لَوْ نَصْبَ عَلَيْكَ مَعَ أَحَجَّنَ لَوْ نَصْبَ عَلَيْكَ مَعَ أَرْضَ وَلَا عُضْرَاتٍ غَيْرَ وان صاب يشتر حما ينتم. وان صاب يشتر حما ينتم. واني حليا جه نوحي وحسر غارج. خادر ممنون. غارج ما ممنون اغلى اللون فوق ليش ما عشان ولا غابرات نهيل حامي وين طفي شتا حاي ما شاء الله خارج معدل يا واريش ما لا تشيل شيئ كبريش ويا ديا سهلا لا الصبير ما يدير حزننا يا فرج الله لا <تصفيق> الصبير ما يدير and